وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُبُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن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 يقولون ليرجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل وللله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا